بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يَخْفَى ونيسر كل يسر فذكر النفعات الذكر سيتذكر من يخشى ويتجنب هالشقى الذي يضل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تثيرون الحياة الدنيا ولا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلا نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه من يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوفة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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذلوتاد الذين طهوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا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 وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر لسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فَدَخُلِي فِي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقُوسُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدُهُ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِإِنْسَانٍ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لِلْبَدَا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتَ حَمَلْ عَقَبَ وَمَا أَدْرَى كَمَ الْعَقَبَ فَكُرَقَبَ أَوْ طَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِمَسْغَبَ يَتِيمًا ذَمَ قُرَبَ أَوْ مِسْكِينًا ذَمَتْ رَبَّهُ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 عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها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 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 فأنذرتكم نارا تلظا لا يصلاها إلا لشقا <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها لطقا <تصفيق> الذي يوتي ما له يتزكا ومال أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لا على ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ولا لآخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فتوضأ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك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 بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين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 الرآه استغنى اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرجعا أَرَأَيْتَ الَّذِي ينهى عَبْدًا ذَا صَلَّى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوَمَرَ بِالتَّقْوَى؟ أرَيتَ إنكَ ذَبَ وَتَوَلَّ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَالَ إِلَّا مِنْ تَهْلَ نَسْفَعَ بِالْعَصِيَةِ كلا لا ان لم ينته لنصفع عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشه تنزل الملائكة والروح الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحیم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 إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْمُهُ هَابِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاجُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةٍ وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا بابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف ما كول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء و الصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ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 لكم دینكم ولي دین بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفر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 وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ ذَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْنِكَ وَبِلَآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ اولاق تَعَالَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ